يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشرك نبي الله شيئا يبايعنك على ألا يشرك نبي الله شيئا ولا يسرقون ولا يزنون ولا يقتلنا اولادهم ولا يقتلنا اولادهم ولا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديهم واؤذ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 الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوف وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلم أما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين